إذاعة بريدة تقدم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته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 سَيَقْدِرُ جَمَعُ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا ضِيَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظيم وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظيم كما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون